أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم ألف أنزلناه لامرى تلك الكتاب المبين لعلكم تعقلون آيات إنا قرآنا عربيا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 ونحن ع ص ب ة إ ن أ ب ا ن ا لفي ضلال مبين أ ق ت ل و ا يوسف أ و اطرحوه أ ر ض ا يخل لكم وجه أ ب ي ك م وتكونوا من بعدهم قوما صالحين قال قال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 ق ا موسوعه ا لئن النابلسي و ذ للعلوم به ا ل ا س ل و ح ي ن ا ت ن ن ب ه م ب أ م ر ه م ه ذ ا وهم ل ا ي ش ع ر و ن و ج ا و ا أ ب ا ه م عشاء ي ه ي و س ف ع ن د ه ا ل ن ا ف أ ك ل ه ا ل ذ ئ ب و م ا أنت بمؤمن ل ن ا و ل و ك ن ا صادقين وجاءوا ق على م ي ص ه بدم كذب قال بل قال سوى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 فاحسنوا والدهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه والله عليم بما يعملون وشروا بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين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 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين أهلك س و ع ه ا ل ن ا ب ي س ج ن أو ع ذ ا ب أ ل ي م ق ا ل هي ر ا و د ت ن عن ن ي ف س ي وشهد ش ا ه د م ن أ ه ل ه ا إن ك ا ن ق م ي ص ه ق ا ل ح س ن ل إ ن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان من قميصه قد من دبر فلما ك ذ ب ت وهو من ا ص ا د ق ي ن ف ل ر أ ى قميصه قد من دبر قال إ ن ه من كيدكن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 بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وأعتدت لهن متكأا واتت ت لهن كل و ا ح د ة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما ر أ ي ن ا ه أ ك ب ر ن ه وقطعنا ايديهن وقلن حاش, وقلن حاش لله ما هذا بشر الا إن إ هذا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتن لي فيه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 التاحين و د خ ل معه ا ل س ج ن ف ت ي ا ق ا ل أ ح د ه م ا إني أ ر اني أعصر ر خ م اراني وقال ل آ خ إني أ ر أ ح م ل فوق ر أ س ي خبزا ت أ ك ل الطير منه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 شيء. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر اكثر ل لا、يشكرون. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن ن يشكرون من ا س أ الناس لا يشكرون يا صاحبي ا ل س ج ن أ ر ب ا ب متفرقون خ ي ر أم ا ل ل ه ا ل و ا ح د ا ل ق ا ر م ا تعبدون إن ا ل ح ك م إلا ل ل ه أمر أ ن ل ا ت ع ب د و إ ل ا إ ي ا ه ذ ل ك ا ل د ي ن ا ل ق م و ل ك أكثر ن الاسلاميه ن ي ع ل و ن ا صاحبي السجن أما أحدكما ربه خ م ر س و أ م ا ا ل آ خ ر ف ي ص ل ب ف ل س ي للعلوم رأسه ا ل ا س ل ا ذ ي ه اسماء الله ا منه مذكرني ل ح س ن ربه ف أ ن س ا ه الشيطان ذكر ربه ف ل ب ت في السجن بضع سنين وقال الملك إ ن ي أ ر ى سبع بقرات سمان ي أ ك ل ه ن س ب ع عجاف وسبع سنبلات خضر و أ خ ر يابسات يا ايها الملا أ ف ت و ن ي في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبون قالوا أ ض غ ا ه احلام وما نحن ب ت أ و ي ل ا ل أ ح ل ا م بعالمين وقال الذي نجا ء منهما وادكر بعد أ م ة أ ن ا أ ن ب ئ ك م ب ت أ و ي ل ه ف أ ر س ل و ن يوسف أ ي ه ا الصديق أ ف ت ن ا في سبع بقرات سمان ي أ ك ل ه ن سبعا عجاف يوسف أ ي ه ا الصديق أ ف ت ن ا في سبع بقرات سمان ي أ ك ل ه ن سبع عجاف وسبع سنبلات, وسبع سنبلات خضر و أ خ ر ى يابسات لعلي أ ر ج ع إ ل ى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في, في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم م ياتي من بعد ذلك سبع شداد ي أ ك ل ن ما قدمتم لهن إ ل ا قليلا مما تحصرون ثم ي أ ت ي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون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 قال ا ل م ل ك ت و ن ي به أ س ت خ ل ص ه لنفسي ل ف م ا ك ل م ه قال إ ن ك ا ل ي و م ل د ي ن أمين ا ا مكيم ق ل ج ع ل ن ي ع ل ى خ ز ا ئ ن ا ل أ ر ض إني حفيظ ع ل ي م وكذلك ي م وجان ليوسف في الارض يتبوء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر ا ل آ خ ر ه خير للذين آ م ن و ا وكانوا يتقون وجانوا فدخلوا ف ف عليه ع ه ر موسوعه ه له م م ن ك ن ولما ز ه ه م ب ج النابلسي ز ه م ق ا أ ت و أ خ ك م من أ ك م أ للعلوم ن أني أ و الاسلاميه ك ي ن ن و أ خ ن ز ل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 ا ل حافظون قال هل امنكم عليه إ ل ا كما أ م ن ت ك م على أ خ ي ه من قبل فالله خير حافظا وهو أ ر ح م الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إ ل ي ه م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 قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به الا أ ن يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 و إ ن ه لذو علم لما علمناه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف اوى إ ل ي ه أ خ ا ه قال إ ن ي أ ن ا أ خ و ك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما فجهزهم بجهازهم جعل ا ل س ق ا ي ة في رحل أ خ ي ه ثم أ ذ ن م ؤ ذ ن أ ي ت ه ا العير إ ن ك م لسارقون قالوا و أ ق ب ل و ا عليهم ماذا تفقدون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 ق ا ل و ا ج ز ا ؤ ه من و ج د في ر ح ل ه ف ه و ج ز ا ؤ ه كذلك غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ه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 وفوق كل ذي علم عليم قالوا ان يسرق فقد سرق أ خ له من قبل ف أ س ر ه ا يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أ ن ت م شر مكان والله أ ع ل م بما تصفون قالوا يا أ ي ه ا العزيز إ ن له أ ب ا شيخا كبيرا فخذ أ ح د ن ا مكانه إ ن ا نراك من المحسنين قال معاذ الله أ ن ناخذ إ ل ا من وجدنا متاعنا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 إ ن ه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف و ب ي ض ت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا أ و تكون من ا ل ه ا ن ك ي ن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 وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ إن انتم جاهلون قَالُوا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 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أ ر ح م الراحمين اذهبوا بقميصي هذا ف أ ل ق و ه على وجه أ ب ي ي أ ت ي بصيرا و أ ت و ن ي ب أ ه ل ك م أ ج م ع ي ن و ل موسوعه ا ل ن ا أ ب ل س ف ل و ل ا أن تفندون ق ا ل و ا م ا ل ل لفي ل ه إنك ض ا ل ك ا ل ق د ي م فلما ي ه أ ل ق اسماء ه ه على و ج الله أ م لكم إني أعلم من أقل ل ل إني ا م ا ل ا ت ع ل م و ن ل ك موسوعه ربي إنه ه ا ل غ النابلسي للعلوم الاسلاميه ن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 وقد احسن بي إ ذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان, من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إ خ و ت ي ان ربي لطيف لما يشاء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 أ ف أ م ن و ا أ ن ت أ ت ي ه م غ ا ش ي ة من عذاب الله أ و تاتيهم ا ل س ا ع ة ض غ ت ة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أ د ع و إ ل ى الله على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 ولدار ا ل ا خ ر ة خير للذين اتقوا أ ف ل ا تعقلون حتى اذا ا س ت ي أ س الرسل وظنوا أ ن ه م قد كذبوا جاءهم نصؤنا فنجي من نشاء ولا يرد ب أ س ن ا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم ع ب ر ة ل أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب